فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وادوا ما قد بدت البغضا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 وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عرضوا عليكم الأنام لمن الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدمت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم